الحمد لله أرحمنا يوم معك نوعد اخذت الله وقفنا عند صلات الصلاة عند قال الناضي برحمه الله تعالى وعبة وليصفة والدعاء وعبس وليفتاته والدعالة المقية اثناء زامر المعين اثناء حركة المعين وعاد ثم والاكتفاس قال هذا من في الصلاة المقره شكل عاشق مطبع له كنف الحريراته ان الاكتفاس اذا جاوز الحداء الصلاة صار من المرسل برسم الكرهة وكذلك الاكتفاس والاكتفاس والاكتفاس عدث والاكتفاس عادث فالأبطالة إن كافرا في غيره يعني إذا كان كافرا بغيره ما حمد ضرورته فالمسألة في, أي في قضية الاكتفاث العبد ضابطه أن يكون الاكتفاث أن يكون الاكتفاث لحاجة أو لنسيان إذا اتفت الإنسان لحاجة أو اتفت لمسيانه وسيأتي إن شاء الله لفضل كل ذلك هل أقل يكره كراحة الشديدة وليس مطلئ لكن إذا أكبر الإنسان من الاتفاة يلي ويسارا أكبر بحيث كفر الاتفاة بالمقدار الذي تؤد فيه الصلاة أبطل مطلئا فصلاة باطلة فترد بالعدد أو بالحجم الذي أدى معنى الصلاة أو زمن الصلاة هذا يظهر مطلع والعدد أيضا في العدد باللحية والعدد في اكيار والحك إذا كان لغي جارب إذا كفر اضغر الصلاة مطلعا كما قال أهل العلمين ومنه التلحن وحك إذا كفردت نحن من المصلي إذا تقر بالمقدار الزمن تبدو أدى فيه الصلاة تبدو لكن مجمد العادة هو الترغد في الصلاة ذلك رؤية أحد الناس في عازل أصلا كانوا يصلي ويعدثوا في وقالنا فعصنا لو خشع قلبونا خشع بحيحين معناه يكون متابع ذلك لفراغ القلبي من استحوانه معنا الخشوة ونعلمنا عاشير الترى هالعبث بعد ذكره من الخشوة لها الغرض إن شاء الله. نعم. وعبة والانتفاة والدعاء أثناء قراءة سمكة دائر ركعة والدعاء أثناء قراءة الدعاء أثناء قراءة. كثير من الأخوة الذين أرادوا أن يقوموا معشب على غير شكل قالوا الدعاء السلام أطلقه كرهه ظلنا منهم أن الصدر الأول تم الفائدة إذا وقفنا قلو العباث والإتفاث والدعاء وسهدنا فأصرح قولي فقهاء قال إلى واحد قال ما قول الفقهي ما قول العلمي في شكل الحادث قال الشكل الحادث كبرون الثلث الذي قل بأسف والشك في الحدث كفر من كفار ظن أن الشك في الحدث كفر قال الشك في هذا من نواق الغرق وكفر الكافر من نواق الغرق يعني عبدها هكذا إذا قال الدعاء أثناء هذه الدعاء وفي الركوع أيضا من الأماكن التي قراضيها الدعاء عند المالكيات أثناء القراءة معناها بعدها في الفاتحات وبعد الصورة لا ذكر بالدعاء هنا إلا في القرونة بما ورد بما ورد أن كان هناك من يفضل أن يدعو في القرونة بعد القراءة قبل الركوع والمالكية المالكية على حسب, حسب قواعد مالكية نفهم المذهب من القواعد قاعدة تذكر أن الدعاء عند الملكية الملكية تكرم الدعاء أثناء القراءات أثناء القراءات نستنتج أن الملكية يبزعون القائد أن يضع كنتهم بعد الركوع ليس قد الركوع من باب الدعاء لكن المخالف يقول أنه عشق أثناء القراءات وليس بعد القراءات لأن قوله إثناء هو إيش؟ أن يفصل بين القراءة من دعائه وهذا ربما منهج يخالف ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز مثلا للقارئين إذا كان يصن ويفع القراءة أن يكف على آية الوعيد فيستعيد الله من آية عشف نفسه وأن يقف على آية الرحمة فيسأل الله لفتله في نفسه يقف عليها وهل أن يسمى تأول القرآن أو تدفله ولكن هذا في غير الصلاة المكتوبة في دعاء ولكن مالك يكاربه للتقصير احتلال الصلاة الدعاء بالإقراعاته مثلا قرأ أحد المفاتحة وأمن وأمين هي دعاء مطلع ولكن الدعاء من بعد إقراعاته وأمين وقبل أن يقرأ الصورة دعا هذا الذي لا تريده المالكية ولعل من, من هذا الجانب كارها بعض المالكية في السكتة التي تكون بعد فتحة لينطرى المأمومين يقع وهذا طبعا كورا بعيد فنقول إن شاء الله أن الدعاء بالتأمل في مواطن الرحمة والوعيد جائز ولكن أن تخصص أثناء القراءة بين القراءة في فصولها بدعاء هكذا يقرأ كما تقرأ آيات القرآن هذا لا ينزل مطلقا فظلع إنه وأنه مكروه لكن بعد القراءات إن كان المحل الذي خسر أهل العلم يقول أبو ستلدأ بمحلها هو أليف القنط فقط في الفجر أو في المغرب على حسن ما وراء فذا كقول ولكن أن يخصص الدعاء بعد افتراءة مطلقا فإثناءها هذا المكلة له الفقهاء لأن الدعاء ما حذه هو حذ آخر وهو السجود وقالوا أيضاً الركوع لما يقرروا أيضاً أن يدعوا في الركوع وربما كرههم للدعاء في الركوع لأنه لا تصور إطارة في الركوع هناك بعض إطارة بالسجود ولكن لم تاري إطارة في الركوع إلا في موقفة في صرف السسخة وصفة المكتب في بابنا تشبيك الأصابع وهو إدخال الأصابع في بعضها الأصبع اليدين هكذا إما في المسجد أو في الصلاة كلاهما وقد ورد عند الإمام بخار المصحيح وترجم لها بأبواب باب تشبيك الأصابع في المساجد ورد النهي وورد الجواز لكن النهي له محل الجواز له محل سيئتني إن شاء الله في باب الدخول المساجد ولكن أثناء الصلاة أن تشبك الأصابع سواء في القبض هكذا وسواء في فيما يشبه السل هذا لم يريد من هيئة صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومما يكره وأنا أقول كل حركة خالفت هيئة رسول الله في الصلاة يجب أن تجتنب كل هيئة لأن أفضل هيئة هي هيئة رسول الله أفضل هيئة إذا واحد وضع شيخ عبدالقادر جناني هنا وقال هذه صفته وحد زاء بابن تيمية هذه صفته وحد جاء مالك وقال هذه صفة صلاته ثم جاءنا نبي صفة صلاة رسول الله أيها انتبع صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو نبي ويوحى إليه وأفضل خلق الله وهو الذي له العصمة من الخطائل فكل ما ورد من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نردها مطلقا لا يجب أن نردها ويجب أن نتمثلها لأنه لا خصوصة في الايئة لا يجب أن نتخذها في الايئة الخصوصية نبيس أعلى سلم في مسائل الأخرى لكن في الهيئة الظاهرة من الصلاة هي تعليم لعامة الناس النبيس أعلى سلم كان يقبضه والعامة يجب أن يقبضه فما ورد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا احتمضع أن النبي سعلى سلم كان يسدل في الصلاة يعني كان يسدل يديه لم يريد مطلعا لم يريد مطلق لكن أحاديث التي ورد عن النبي صلى الله أنه كان يقبض في الصلاة والحديث معروف الذي أخرجه الإمام مالك في مطأه أمرنا معشر شر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة الحديث صحيح رواه الإمام مالك في المطأ وروية في عديد من كتوب الحديث بطرق صحاح وحسن نعم تشبيكنا فرقعة الأصابع تخصر تغميد عين تابع وفرقعة الأصابع أيضا فرقعة الأصابع في الصلاة وحتى في المسجد دي دي في المسجد يعني هو مقام قلنا لكم مقام يستلزم الإجلال إن الروابط الثلاثة التي تستعدعي في قلبك معنى الخشوع ثلاثة إجلال المقام وجمع الاهتمام والإنسراف التام إجدال المقام هو أن تحترم المقام الذي أنت فيه لأنه مقام الصلاة وجمع الاهتمام أن تنوي أن كل شعرة وكل بشرة فيك تسجد لله مطلقا أنت تتوجه إلى الله بكلك وليس ببعضك فتحاول أن تشغل حتى رئتك هناك من, من الأئمة من قد رئتي وقلبي ومعدتي وكبدي وكذا كلها الآن أنا أهبها لتصلي لله فيأتي هذا يسمى مجموع الاهتمام ثم يأتي الانصراف التال وهو حينما تدخل في الصلاة تحاول أن تتصور أنك خرجت من الدنيا إلى آخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاد يا معاد صلي صلاة مهدعا شيء واحد قال الله أكبر كما قال عبد القاضي الجناني رحمة الله عليه في كتاب الغنية قال إذا رفعت يديك فاعلم أنك إنما تسدل بينك وبين الدنيا سطارا كتسدل بينك وبين الدنيا سطار فتدخل إلى الأخيرة فتأتي معاني الصلاة للأخيرة وليس للدنيا مطلقا حتى إذا كان هناك أحد ينظر أليك نسيته فلا تسمع بصراتك ولا ترأي بها النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد سجد في المسجد فأطال سجوده فلما أتم الصلاة قال له النبي صلى الله عليه ما أحسن هذا لو كان في بيتك ما أحسن هذا لو كان في بيتك والنبي صلى الله عليه لا ينطق عن الهوى لأنه علم أن ذلك الرجل دخله العجب وقال الناس ينظرون إليه فسأحسن لهم صلاته ورأى بعض الناس رجلا يصلي في المسجد وأحسن صلاته وبدأوا يثنون عليه فسامعهم يثنون عليه فبدأ يزيد في تحسين صلاته فلما أتم سلم ثم قال ومع هذا أنا صائم يعني لما سامعهم يثنون عليه دفعوا ذلك إلى أن قال وكان بعض أناس يرقبون الهلال فاستعص عليهم أن يروه فهذا قال له أحدهم هناك الهلال أرأيته مقلة فبدأ يبين لهم حتى رأوا فبدأوا يثنون عليه ما شاء الله بارك الله فيك الله وفقك فلما أعجبه الثناء قال الهلال آخر هناك فإذا لقى النفس على ما أجمل هذا لو كان أو ما أحسن هذا لو كان في, في بيتك تخصر والتخصر إما وضع اليد على هكذا في الوقوف وإما محاذاة وقد, يعني وقد سبق مثله محاذاة الخاصرة إلى الأفخاذ محاذاة الخاصرة أو أن تجعل يديك على خاصرتك هكذا وهناك أوجه أخرى هي ليست معروفة عندنا فلا ندخل إن شاء الله في طرق إيقها لأنها ربما هي تذن وحتى في الذكرين تغميض تابع. قال تغميض العين في الصلاة أيضا مما كرهه المالكية لكن بعض العلماء قالوا إذا كان تغمض العينين يستجلب معنى الخشوع شأزوه لكن بعضهم أجازوه في النوافين ليس في الفرائض لأنه لم يريد أن نفسه أغمض عنيه في الصلاة قال والعين محلها السجود العين محلها السجود أين تنظروا؟ تنظروا في موضع سجودك وهذا يستجلب لك الخشوع ولكن في التحريلات قالوا ربما تغمضوا في القراءة لكن في الركوع والسجود لا تغمض في الركوع والسجود لا يريد التغمض مطلقا لا تغمض عينيك في السجود وإن أجهز بعضهم تغمضوا في القراءة إذا أطال يعني أطالا القراءة. نعم <تصفيق> نعم سؤالين المكروهات نعم نعم دكر للعناوين أولا البسم لا البسمENE عن نذكر في اللوود ولمكروهات رجعوها قل و كارهوا بسملة تعووذة قلنا البسملة هنا كراهت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا رى حديث صحيح بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يكن بسميل لم يكن بسميله في في الفاتحه طبعا والشوافع عنده بسمه لا ضروريه لانه من الفاتحه ويقولوا من لم يأتي بالبسمه لا بطلت صلاته لكن مالكيات يقولوا من اتى بالبسمه لا فقد فرع فعلم كرهن والامام المازري يحثط عليه ومجتهد في الفقه المالكي كان ياتي بالبسمه تسرى فلما قيل له ذلك قال لا أن تكون صلاة كرهة على مذهب مالك خير من أن تكون باطل على مذهب الشافعي لكن ثبت ان شاء الله, أن الله أنه ما كان يسميه وسبقا باتكم إن الحديث الذي استدلوا به هو قول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدوسي قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين فإذا قال عبدي الحمد لله هكذا ذكر في هذا الحديث الصحيح فإذا قال عبدي الحمد لله ولم ترد فيه بسم الله ثانيا الاستعادة الاستعادة وهي قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الفاتحة وألفاظ وأ الاستعادة حينما جمعها أهل العلم بالقراءة وصل عدها إلى ستين أو, أو يزيد قال ولكن أقرب الألفاظ إلى قول القرآن هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أين جاء؟ من سورة النحل سورة النحل ورد فيها فإذا قرأت القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لذلك حبب بعضهم أن يقول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم قرابته لكن أعوذ هي التي توطرت لذلك قال الإمام الشاطي برحمة الله عليه صاحب حرز حرز الأماني في القراءة السبع يقول من الواجب إذا أردت أن تقرأ يعني في خارج الصلاة العام لأن الاستعادة مضمضة للفهم وإشعار ببدء القراءة قل وسقط التعوذ في الصلاة لأن إشعار بث في الإقراءة وتكبرت إحرام حينما يكبر الإمام وتكبرت إحرام فأنت تنتظر القراءة ولكن إذا جلست في محفري فأراد أحد إقراء بما يشعر أنه أراد قلب الاستعادة فإذا أعني الاستعادة سكت الناس ليسمعوا قال إشعار ببدء القراءة وفي الصلاة لأن الإشعار إذا كبر الإمام فقد أشعر بالقراءة ببدء القراءة فقال إذا ما أردت الدهرة تقرأ في استعي جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما في النحل يسرا وإن لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا نفض الرسول ولم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقى مجملا قال ان اقرب الالفاظ الى ما جاء في سوره في ايه النحل هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر عند الشوافع اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وهذا الذي الحديث الذي قال نقل لا يصح يعني مش مردود حينما نقول نقل يصح فيه ضعف في النقل في لا نقويه على حساب الاخر فقط. ولكن من آتى به ليس مخالفا لم يخالف من آتى به لم يخالف وهناك من قال أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر هذا أيضا من ألفاظ الاستعاذة لكن أجمل ما يمكن أن تتمثل به هو أن تتأول القرآن أي أن تأتي بألفاظ القرآن أو ما يقاربها وهو قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجل نعم. ثالثا السجود على الثوب السجود على الثوب أي على الحائل قال وكره الملكية السجود على حائل ولكن حائل إلا إذا كان في رجل المسجد يعني هذا في رشد عنا لا يسمى حائلا لأنه جعل أرضا المسجد لكن أن جعل ثوبا آخر فوق هذا السجد للتجد عليه هذا الذي كرهه الملكية قال الثوب سواء كان ثوبك مرتصق بك أو كان ثوب غيرك فأردت أن تجد عليه ولكن استثناء العلماء السجود على الكم في حالة الحر في حالة الحر إذا صل الإنسان على الرمل مثلا والرمل شديد الحر في الظهر كانت يقولون أبردوا بالصلاة أبردوا بالصلاة إما أن يقول يعني تأنوا حتى تزول الشبس أو صلوا فإن الصلاة تبرد الحر كلاهما وارد أبردوا بالصلاة فإذا كانوا في البطحة أو سرية ولم يجد ما يستظلون به فحضر وقت الصلاه فلم يستطيع أن يسجدوا على الرمال فسجدوا على على الثوب على أطراف الثوب هذا جائز وقد ورد في البخاري الحديث نعم السجود على كور العمامه على كور العمامه قلت لكم ديك النهار كيفاش حينما ترشد أهنايا وتكورك يرجع النور وهذا كور العهمة السجود عليه لماذا لأنه يمنع يمنع صفة السجود والحديث صحيح صفة السجود شنوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض فلا صلاة له رحب من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض معنى السجود كي يكون على الجبهة والأنف كينبعض كي إخوان يسجدوا على الجبهة وهذا علي من صلى الله عليه وسلم فيها نظر قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكن جبهته وأنفه من الأرض لأن هذه التي نسجد عليها هي التي تسمى الناصية وهي مقدمة الرأس يخذ بالنواصل والأقدام قال أهل العلم بالطب لما قسموا الإفرص ديال المخ قالوا هذا النصيه هذه هي الجزء الذي في خلايا مركز القرار هو التي تقرر فترسل أشعة القرار إلى, إلى تائر الجسم فإذلك سجود عليه يهذب هذه القرارات ومن أسل ذلك يأخذ الكفار بالنواصي الجزاء من جنسي العمل فيأخذ بالجزء الذي كان سببا في إدخال النار يأخذ بالنواسط والأقدام وأرمدة الأنفي قالوا هي مخرج الزائد من الشحنة في الجسم البشري حال ذلك مصة التي تسميها الفازر الخيط الثالث في الضوء عنش كندروا خيط الثالث يفرغ الزائد من الشحنة في الأرض كندرولو كتدخل في الأرض باش كتفرق باش مكيقاش المصة أو التوتر الكهربائي فهذا هو أدق نقطة حساسة في جسم الإنسان لذلك الأم حينما تداعب طفلها تداعبه بأرنبة الأنف لما يثير فيها من الإحساس قل ووضع الأنف على التراب كتخرج ذلك الشحنة الزائدة لفك إذلك السجود هو معالجة للغضب وقد أمر النفس عليه الصلاة والسلام أحدهم كان غضبان قال صلي ركعتين إذا غضب أحدهم فاللي صلي ركعتين مع ذا علاج الغضب علاج الكثير من هذه المسائل لكن لحظوا معي من نقر كما ينقر الدك لا يستفيد من ذلك من أراد أن يستفيد من هذا الذي قلنا علمياً لابد أن يطبق صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم استيل الإنسان سجد كما سجد النبي وجلس كما جلس النبي مع المروي يكون فيه ألم الظهر إذا تعلم جلسة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل مع المروي يكون فيه ألم العظام كذا وحد الشخص ذهب إلى إسبانيا في أحد المشفيات فكان فيش مرض فرأاه أحد أطباء خرج إلى واحد الباتيو خرج تبع ديك بعض الماء في سكن صغير وبدا يتوضا فراهو يغسل اطراف الصلوه ولا يعرف معنى ثم جاء وسال قال ماذا صنعت قال توضأت لي اصلي قال هذا هو المساج اللي كنت غنعلمك انايا هذيك الاطراف اللي كنخصها غير نقول دائما تكش الماء قال له انا انا مش حال وانا كانت... أنا كان مطوض انا رأى كانت الدرش وانا ما اعرفش مساج انا كان هذا عبادة عندي قال له عبادة قال نعم واسلم هذا الدكتور بسبب الوضوء أقدر. المساج هذا احسن المساج لكي يمتعش الانسان لذلك النبي سعى اسلم رغبة رغبة يعني طبعا ما كان قول الترغيب ماشي تكليف ان يتوضع لكل صلاة افضل إذا كان الإنسان عنده ساعة من الوقت والساعة كده خليه مش مشكلة قال كل كلما الحرص صليت وضع لماذا الحديث أرأيته لو أن نهرا بباب أحدكم هذا الحديث وهذا الإنسان يغسل فيه خمسة مرات فيه أيبقي من دارني شيء قال له يا رسول قل الخمس يعني بالوضوء ينقينا وبالصلاة ينقينا أيضا نعم حمل شيء في كمه أو في فامه نعم حمل شيء في الكمه او في الفامه كنا والكمه هو هذا في كمه أو في جيبه وحتى الجيب قالوا لكن أم يحمل شيئا في كمه أو في فامه وقال بعضهم حتى في عمامته هذا أيضا مما يكره بعض النزح قلنا لكم كيدخلوا كيمدغوش منكم ستحرق الصلاة <تصليدي> يجب على <تصليدي> هذه الاسنة والله أطوار تيسالي <تصليدي> السلام عليكم السلام عليكم رحمة <أه> <تصليدي> الله <تصليدي> <أه> القراءة في الركوع والسجود القراءة القرآن يعني القراءة القرآن في الركوع والسجود نقول لا يجزو في الركوع نحن لا نزلوش على مثلنا النبي صلى الله عليه وسلم التصبح وفي السجود تصبح الدعاء تصبحة دي الركوع هي؟ سبحان, ربي سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي سبحان قدوس رب الملائك ذو وبالنسبة للسجود قل سبحان ربي الأعلى وبحمده نعم تفكروا قلبي بما ينافي الخشوع تفكر قلبي بما ينافي الخشوع هذا ربما ما أعطينا الوقت ديالك قلنا الذي يتفكر في شيء ليس من جنس الخشوع وهذا طبعا ما يكونش مفطل ما يكونش مفطل إن أحيانا عليك فقال كيف قال إذا أردت أن تحقق الخشوع فستحضر الصلاة في تكبير الإحرام على الأقل أما أنت داخل الله الكبر وكذلك تفكر في حاجة هذا إنه من إرادتك لكن عندما تكبير فكذلك تستحضر معاني الصلاة لا تفكر في شي حاجة فإذا ورد عليك التفكير فيما بعد ما ستفعل؟ حينما تفتون بالرأس بأنك تخرج من تفكير الصلاة ترجع ناسك ترجع رأسك وهذا ما قال في السلف الصالح بعضهم قال جاهدت ربي في الصلاة أربعين سنة حتى استقامت له أربعين سنة هو كير بدراسه حتى استقامت له وعلى حتى الصحبة كانوا يفكرون في الصلاة لكن داخل الصلاة إذلك قال سنة عبدالله عباس الحمد لله الذي قال فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاة سهون قال عن صلاتهم سهون ولو كان قال في صلاته كل نفسهن في صلاتنا كل شيء الناس كيتاوتر ولذلك ارتب اهل الفقه احكام السهو في الصلاه الناس اصلا نسي في 5 مواضع من صلاته حفظات وكتبات وارتب عليها اهل الفقه احكام السهوي في الصلاه ف عمر كان يعني كان ينظم الجيش فاذا دخل الصلاة كان يريد عليه اين يضع المقدمة في الصلاة تقول ندير المقدمه هنا ميمنه هنا تقول هذه ماشي مشكل يعني ما خسرتش لكن واحد كيبان يتفرج مسلسلات الخالعه أو الافلام ويتفرج في الانترنت الصور الخالعه راه اكيد لما غادي يجي يصلي غادي تراه له داك الصور اللي ماشي مزيانه ويبكته الشيطان بذلك ويبكته شيطان بذلك ومن اعتاد سماع الأغانين أحيان إذا أراد أن يلازم الصلاة أسماعه شيطانه من الأغاني التي ألفها بل قال أهل العلمية موتوا عليه شيء واحد كان دائما يسمع شيء أغنية مشهورة ويرددها يحبها أكثر من حبه لكتاب الله تبارك وتعالى فلما حضرته الوفاة الناس يقول شوفي غيره وليس حسنة من سيتنادي الاغنيه كيقولوا هما كيقنوه هو كيغني دا كيدندن بها حتى مات وهو يردد الاغنيه تمام اعتاد سماعها اعتاد سماعها والانسان الذي نقى القرآن اذناه يمزج كل شيء غير القران يمزج كل شيء غير. انا اذكر لما كنت كنحضر امتحان ديال سنرروا على الابتدائي كان باقي ما بدلوش هذا الروين وكان امتحان شوية قاسح الشباب كل واحد كيمشي مهم كي يعني كي يحضروا كي تسمعوا بالموسيقى كي يسمعوا الموسيقى أنا كان عندي واحد مقطوعة موسيقية دائما كيتعجبني كان حضر عندها كان عندها احتح في الطهر حفظا وبعد ذلك فتح الله تبارك وتعالى عليه فبدأت أستمع إلى القرآن وإلى كل القرآن حتى أصبح لا يطربني الآن في أذني إلى القرآن لا نشيد أنا كاسمي أغاني حتى النشيد عندي أغاني ما كنت أقول أغاني يعني أهدر قد حي الله فإن بعض الناس بغيني يقولون لك لا أنا أغاني بحال بحال هو شنوكين أغاني المزينة وأغاني المفزدة حتى الإمام الأصويهان الكتاب ديالو كم اسمه كتاب الأغاني معنا في أشعر الشعر أغاني النفس عظم يقول ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن معنا هذا الترداد اسمه أغاني عندي فإذا لزما وكان في هذه الأغاني كتف بلطة الرخصة المرخصة فيه كالأعراسي والمواسيم والأفراح إلى غير ذلك هذه مسألة وكيقول العلماء ما قلنا لكم الرخصة لا تبدو محلها هذه مسألة أخرى وأن تكون بالكلام الذي لا يتعارض مع, مع, مع الشراء نفس صلى الله عليه وسلم قال هل أرسلت مع هجلية تضربوا بالدفع وتغنقها تقلوا ماذا قلت تقول أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم فلولا الحنطة الصمرة لم نحلوا بوادكم ولولا الذهب الأحمر أنت كعذاركم معناه كان عادي لا تعارض فيه مع مع الشرع وليس فيه محتوى العقيده شي واحد كيجي للعرس وكيغني مدح الرصاص هذا ما عنده ما عنده, ما عنده لك ندير المداح في العرس العرس فيه اغاني ماشي مشكل غني شي اغاني شعر شعر مش مشكل ما ما عندي. نعم هذه قصه اخرى <تصفيق> ال ال ال ال ال الآلة الوحيدة التي وردت تخصفها هي الدف قال؟, قال فصل ما بين الحالين والحرام الصوت بالدف وقال أقيموا الأعراس واضربوا عليها بالدفوف لكن أن تعدوا إلى معازف أخرى هذه فيها أقوال للعلماء وأنا عندي إن شاء الله أمجها حتى ذلك الدف دائما دائما رأيها شوية كي يقلق الدف كيكون غير في كيكون في العرس يكون في العرس وكيكون في الوقت اللي ما غيقلقش الناس الناس كيديروا الدف في الفجر ولا فوق التصلاه يجي واحد الجامع والناس كيصلوا وكيدير الدف جو باش يدعوا معهم فقيه ولا يديو يديو من الجامع اشمن بركه غير ديك الساعه دي. الدف كيكون مطعو ماشي في الجامع كيكون مطعو تما بغات تجي للجامع اجي بوحدك باش يدعملك فقيه ولا غير صيفط لسيدي الدعوه لك بلوتو هانيه نعم العبت في الصلاة نعم تحدثنا عن ذلك الانتفات في الصلاة نعم قال ولا يهتفت كالتفاتي تعالى بك نعم الدعاء واتناء الكراسي وكراسي إن اللي كهتفت أحد سرق بغي يسرق صبات أو جاسوس واحد فيه شو يجيب بكل نعم دعاء اثناء القراءه او في الركوع الدعاء اثناء القراءه وفرقعتها نعم زين التخثر في الصباع نعم الصرمد في الصباع نعم صح انتقل ان شاء الله الى تصلوا في اقسام السلامات نعم في اقسام السلامات قل وسم اسم المرض او المسائل الثانيه اذن هذا ما تقولوا مثلا مشان ليس مستمرا يرفع بصره السماء اثناء رفعه من الركوع قال هذه قلتها في قاعدتنا لا تبطل لك فعلها ليس له موجب ليس له موجب نعم ان من من من مبادئ الاستقامه والاعتدال في الصلاة الا يطعر راسه اكثر من ميل لم من قامته ان شاء الله نعم الحديث هذه ماشي بعد الركوع هذه اثناء القراءه ما القراءه ترفع ابصارهم لكن هذا عنده مسألة بحلبة إذا تسلمت في مسجد من المسجد الفخمة قمنا ما هي نزيل تسلمت في المدكات الأخرى أثناء تكبيرة الإحرام أهم أفضل بصر لا, لا. لم, يريد. لم يريد إن شاء الله البصر يكون في مواطن السجد هو اللي يحقق له الشوان. قبل ما تدخل الصلاة وفي مبغيتي بعد الصلاة وفي مبغيتي إلا في محرم الله إن شاء الله ولكن أثناء تكبيرت الإحرام قبل ما تكبرت العين ديالك تكون موداست أنا كان شكر للتسبع بالنسب الله أكبر ماهو أكبر تحية للتاج فصل في أقسام الصلوات قال الناظم رحمه الله تعالى فصل وخمس صلوات فرض عين إذن قسم الصلوات مهما ما بين الصلوات اللي هي فرض عين واللي هي فرض كفايه واللي هي سنن راتب واللي هي نوافل ادو نقسموا ان شاء الله الصلوات نعم فصلوا فرض عين وخمس صلوات فرض عين شنو هما صلاه الصبح ما كنسميوهاش صلاه الفجر اه الصبح تصلى وقت الفجر الفجر وقت واش اسم الصلاه اللي تصلى فيها الصبح وأما ركعتين السنة كاسمها الرغيبة يطلق عليه فجران إن شاء الله مش مشكل. صلاة الصبح وهي ركعتين جهرا صلاة الظهري صلاة العصري صلاة المغربي وصلاة العشاء عناش كن بكرهم لأن شوحد جر الله الشعلوتر صلاة مكتوبة نعم هذا فرض عين معنى فرض عين يعني كل واحد يلزمه أن يصليها كل واحد فرض على عينه هو هتقول شي, شي واحد يعجز يصلي وصاحبك يصلي يقول له خيال لديك سلا ضربها في الجوج ولا صلي لي معا ثمين كذلك خذشوا كل واحد يصلي الرأس سواء في جماعة أو في فر يعني وقيمة الجماعة أنت لا تسقط عليك حتى تدخل ضمن الجماعة نعم. وهي كفاية للميت دون مين وهـصلة الجنازة فرضو كفاية وهي كفاية لميت دون مين وهجظة الجنازة فرضو كفاية فصلة الخمس فرضو عين وصلات الجنازة فرض كفاية أي صلاة علمية ماذا صلاة الجنازة؟ هذا فرض كفعي أو فرض كفاية 什么 معنى فرض جنازة؟ كيف تعرف ذلك؟ إذا قام به البعض, البعض الأكفاء رزاك الله الخير مشي البعض كما ديرين مثلا إذا صلت النساء عن الجنازة والرجال القائمة هل تسقطوا عن الرجال؟ لا لأن المرأة لا, لا كفاءة لها من الصلاة عن الجنازة كإن قد الغرق فارضوا كفاية لكن إذا جوجك عرفه يسبحه حينك عرف الصباح فرأينا غريقا إغرق نقذ هذه الكلمة عرف الصباح هل يسقطوا عن المهر لا قال لأن الذي قام بها ليس كفاء لها فلا تسقطوا الفرض الكفائي على حتى يقوم به البعض الأكفاء مشي البعض مطلقا حتى يقوم به البعض الأكفاء يكون كفاء إذا قام به البعض سقط عن الكل نعم مروضها التكبير أربع دعاء ونية سلام سر تابعة هذا بالنسبة من الفرائل يقول صلاة الجنازة أربعة تكبيرات وبعضهم أورادات سبعة تكبيرات منهم الشيخ الحافظ حافظ الدنيا أبو الفين سدي أحمد بن محمد لم تصديق أحمد الله عليه له كتاب اسمه الإجازة الإجازة في التكبيرات السبعية على الجنازة وحقق كتابه تلميذه الشيخ عبد الله عبد القادر التاليدي القفتي حافظه الله وآط الله في هذا خرق للإجماع لإجماع الأمة إذا قلنا سبعا فربما ورد, ورد في, في شيء لكن جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصل جنازة أربعة, أربعة تكبيرات أربعة تكبيرة فالتكبيرة الأولى عند المالكية المالكية مش عند الله تكبيرة الأولى فيها دعاء تكبيرة الثانية فعذا تكبيرة الثلاثة دعاء مطلق الدعاء وتكبيرة الرابعة سليم. مباشرة لا دعاء في التكبيرة الرابعة هذا عند المالكية المالكية لا يجوزون قراءة القرآن في صلاة الجنازة لأن الإمام مالك لا يجوز قراءة القرآن عن ميت مطلقا هذا الإمام مالك تتعرفوا القضية ولا تتعرفوا الإمام مالك لا يجوز قراءة القرآن عن ميت من فقه الفقه الوحيد الذي أجهز ذلك هو أبو حنيفة النعمة وحده لأن عند الأحناف وعند الشوافع التكبير الأولى فيها قراءة الفاتحة بالنسبة لصلاة الجنازة فيها قراءة الفاتحة وتكبيرة الثانية فيها الصلاة الإبراهيمية وتكبيرة الثالثة فيها الدعاء مع الميت ومع سائر المسلمين وتكبيرة الرابعة فيها سلام تسلم. تكبر لكي تخرج ثم تسلم وعند الحنابلة بعد التكبرة الرابعة الدعاء مع المسلمين باختصار ثم تسلم فجوز الإمام أبو حنيفة قراءة القرآن على الميت بجواز قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الوجه الذي جوز به أما الإمام مالك لم يفتي مطلقا بالجواز فلذلك لا يجيز قراءة القرآن في صلاة الجنازة مطلقا فقال هي محظو دعاء, دعاء. نصر جنازة هي دعاء لها من من هي محظو دعاء فتدعو في كل التكبيرات بالنسبة للمالكية ولما كفرت الشواهد على اتياني بالفاتحة فقالوا لا بأس أن جعل إضافة إلى قواعد الإيمان أن تقرأ في التكبيرات الأولى صورة الفاتحة ثم الصرى الإبراهيمية ثم الدعاء مع الميد ثم الدعاء مع سائر المسلمين ثم تسليمة واحدة بالسر عند جميع الفقهاء تسليمة واحدة في صرى الجنازة هي الوحيدة التي وردتها تسليمة الواحدة بالسر قال الصحابة ما كنا نعرف قراءة صرى الجنازة إلا بالتفات عناق الصحابة كان إذا أتمنت فت هكذا لكن إذاً عزل الإمام داخل المقصورة ليصلي على السلام ولا إلا يستطيع أن يرى أحد قال يسلم جهراً يشعرهم ولكن خلفه يردون عليه سراً ولا يحركون الشفتين يسلمون سراً في الجنازة نعم تكبير أقول تكبير أربع دعاء ونية سلام. تكبير أربع دعاء يعني مطلق الدعاء زين؟ ونية سلام سر تابعة ونية أي النية الأولى في كل عباد والسلام بالسر سلام سر تابعة والسلام بالسر يعني سرا قالوا الإمام مؤمن جماع وكالصلاة الغسل ذفن وكفن وكالصلاة أي ما وكالصلاة في الحكم إذا كان صلاة الجنزة فرض عين فغسل الميت فرض عين ودفنه فرض عين بمعنى إذا قام بعض الناس بيغسلمين سقط عن الكل وإذا قام بعضهم بيتفني سقط عن الكل وترون كثوف عيد استسقاصنا انتقل إلى الأنواع أخرى من الصلاة ويتر هذه صلاة الويتر صلاة الويتر زي كسوف صلاة الكثوف وصلاة الكثوف يحتصلة الخسوف صلاة الكثوف حينما تنكسف الشمس وصلاة الاستسقى وصلاة العيدين هذه سنان هذه صلوات هن سنان ولكن هن سنان مؤكدات سنان مؤكدات الحناب لكي قل صلاة العيدين رفها وجب ولكن نشقل واجبا لأنه عندهم فرق بين فرض والواجب ونحن نقول سنة, سنة مؤكدة أي الصلاة ركعتين والخطوة لا تأكيد فيها إن شاء حضر وإن شاء صرف فلذلك جعلت الخطوة بعد الصلاة ولم تجعل بعد الصلاة ولم تجعل قبل الصلاة لما كان استماع خطوة الجمعة واجب عن المصلي حصر الإمام المصلي لأنه لا يمكن أن يستمع لما يصلي فلابد أن يستمع ما يصلي فلما لم يوجب الإسلام على, على الإنسان أن يستمع إلى خطبة العيدة ان شاء سمع إن شاء صراح صلى أولا ثم يخطب الإمام فينصركم من يشاء بعد ذلك وكذلك شأن صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء أيضا آآ آآ خطبتها تكون بعد, بعد الصلاة نعم فجر رغيبه وتقضى للزوال فجر رغيبه وتقضى للزوال الفجر في صلاه السنه اللي قلنا صلاه وهي ركعتين قبل صلاه الصبح هما سنه مؤكده فكذب بار عن هذه الرغيبه وصلاه الرغائب صلاة الرغائب هي مشدده تاكيد رسول الله عليه عليها لانه ما روي انه ترك لهيا ولا الوترين قال أهل الفقه من اعتاد فرك الوطر ردت شهادته ومن ترك صلاة الفجر أدعى إلى ذلك من اعتاد فرك الوطر ردت شهادته مما يخدش في عدالة الرجل أن لا يصلي الوطر أن يعتاد على فرك الوطر فجرون رغيبة وتقضى للزوان بمعنى إذا الإنسان أخذه النوم أو وقع له إغماء أو كذا فاستيقظ حتى طرعت الشمس هل يصلي السمحة وحدة أم يصلي حتى الزوال قال له أن يصلي سنة الرغبة حتى يدخل الزوال فإذا دخل الزوال قضى الفرض دون السنة هذا على حسن ما ذكر عش عشر قال فجرون رغبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبداً وبالتوالي الفرض فقشمت فكرت يصلي الناس على سلام من نمع صلاة أو نسيها فليصليها وقت يذكرها فذاك وقتها نعم فجر رغيبة وتقضى للزواء والفرض يقضى أبداه وبالتولى بالتولى وبالترتيب مثلا إذا وهذا هو ما قال الترتيب مثلا واحد جاء مصلش الظهر فدخل والقى الإمام دخلا في صلاة العصر قال هذا شغل يدير وشغل يصلي معه العصر ثم يقضي الظهر دياله لا لأنه سوى الترتيب قالوا يدخلوا مع الإمام بنية الظهري لأن اختلاف النية لا يضر شرطا وليست واجب اختلاف النية لا يضر يدخلوا معه بنية الظهري فإذا أتم الإمام صلاته قام فصل العصر هذا وجه الأول الوجه الثاني أن يدخل مع الإمام بنية النفل ليدرك فضلة الجماعة الناس عاصمت يقول إذا حضرت الصلاة فلا صلاة أو إذا قدمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت فممكنش يصلي بوحده فقالوا الوجه الثاني قالوا يدخلوا معه بنية النفلي ليدرك فضيلة الجماعة فإذا أتمى الإمام كانت ظهرتهم صلى العصر وهذا أيضا وجه آخر وقال بعضهم يدخلوا معه بنية العصر فإذا أتم قام فصل الظهر ثم أعاد باعه العصر حفاظا على الترتيب وهذا أبعد الأوجه والوجه الأول عندي أقرب وأفضل إن شاء الله نُدِبَ نَفْلٌ مُطْلَقًا وَبُكِّدَتْ تَحِيَّةٌ ضُحَا تَرَوِيٌ تَلَتْ نُدِبَ مُطْلَقًا أي النفل النوافل هي مندوبة مطلقًا قلنا المندوب من أحكام الإسلامية الخمسة أحكام الشرعية الخمسة أحكام الشرعية المندوب شنو هو؟ هو ما يثاب على فعله ولا يعقب على تركه من إذا فعلته لك أجر وإذا لم تفعله ليس عليك وزر هذا النافله مثل كصلاة الظحى عفوا كسنن الرواتب لكن إذا ارتقى الإنسان إلى درجة الجهد وعبد ربه بهذه السنن وهذه الرواتب عشر أو عشرين سنة قال إذا رجع عنها صارت في حقه ماشي من دون. ماشي من دون صارت في حقه كالسنة يقول لا تفعل كما فعل فلان قال ما فعل قال كان يقوم الله ثم تركه وهذه بالرطب التي إذن قال خطأ المتقين تقوى بالنسبة لنا الصحابة لما كانوا شاهدوا التي وقعوا فيها أخذوهم شاء الله لأن أخطأهم بالنسبة لنا تقوى خطأهم تقوى لأنه عندهم مرتبة عليه لأنه على أحسن مراتب كذلك العالم العابد الذي نحسبه أنه تقي ربما خطأه لا يقرن بخطأنا تعلم وعبادته لا يستأمن كعبادتنا فإذا ألزم نفسه ببعض السنان كذا فهو أولد صلب نبي الله خاصة مع أفواشنا فربما تركه لذلك أنه إعراض على الله تبارك وتعالى ولكن ما فيش تشدد في ساعة رحمة الله تبارك وتعالى نُدِبَ نَفْلُ مُطْلَقًا وَأُكِلَتْ تَحِيَّةٌ بُحَى تَراوِح تحية في المسجد سنة مؤكدة التراوح رمضان سنة مؤكدة نوافل من مطلقا ولكن ما استثنى من نوافل وهو سنة مؤكدت سنة يعني سنيتها هو تحية المسجدين وبعضهم قال واجبة للمسجد ماشي واجبة لعينها واجبة للمسجد لأن لم تقيت بزمن معين فإذا دخلت المسجد لتجلس من أجل الجلوس لا تجلس حتى تصلي القاعتين أما زي دخلت تأخذ شيء حاجة وخرجتين لا تحية عليك بدليل قول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم المسجد فأعطوها حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال أن تصلي ركعتين قبل الجلوس وفي حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فلا يجلس حتى يركع ركعتين لذلك الإمام بن دقيق العيد رحمة الله عليه في كتابه إحكام الأحكام يقول في تحية المسجد أنها صلاة لها سبب فلذلك إذا دخل الإنسان بعد العصر إلى المسجد ليصلي أكذ في حقه تحية المسجد لأنها ليست كالنفل مطلقة ليست مدوبة مطلقة قال لأنها صلاة لها سبب لأنها دايق سجلس قال ربما إذا حضرت في ذاك الوقت تقدر تأخرها ربما إذا دخل وقت الكارها معناه ودخل اغمق الاسفرار فابقى بالزفن المغرب تقول خليتي دخل وقت الحلي. هذه جنازة عندك الحق ولكن كيف تدخل؟ شنو حتى يوصل على النظر لله إن كين مجود تعارض كين وقت الكراهات في النفل؟ قال هذا إذا ندب نفلا إذا ندب مطلقا هذا في كراهة لكن إذا دخل المسجدة فأراد أن يجلس مثلا لحضور الدرس أو كذا فلا يجلس كعط... كعركعتين النارس أصلا قالها مطلقا محدد مطلق ولا قرنة للتقيل هنا مع النجل لا قرنة لا الحضية والعوفية ولا الحضية أي ذلك قال المزاقف عيد صلاة لها سباب وصدق مثلا الفائتة قضاء الفائتة إذا تذكر الإنسان أنه لم يصل العصر وتذكرها وقد دخل وقت الكراها وشخص سوء تدخل وقت كراها أنا لا يريد الناس أصلا يقول فليصل فليصلها وقتين كره فذاك وقتها لان عنده خصوصيه بالنسبه اليه لا يحسب له هذه القراءه ان شاء الله نعم وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر هذا بالنسبه لسنن الرواتب ان شاء الله بالنسبه للسنن الرواتب اي من السنن التي ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم سنن قبل نعم جزء من السنن تتبع درجه المنزله ترقمر قل واجبي نعم ان لك بحسب درجاته إذا ألفها تورعا وتزهدا واذا اتكسعتك عاش منكم بينوبين الله فهمت ان شاء حسبه ان شاء كذا ما يعني ما يعني ماقدرش ندخلو في هذه المساله ولكن واش نقول انها يلزم بها يعني ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم أداها ورغب فيها الصحابة وما يكونش فيها نفع نعم أداها خلاص مش, مش مشكلة انتقلوا يأخذ انتقلوا فعين لابعنا وصلنا الآن غالي نبديه بالسنان المؤكدة هذا كتو صيل لابعا نبديه بالسنان المؤكدة السنان المؤكدة يعني القسم, القسم دي الصلوات اللي هي سنان مؤكدة نعم ديقسونه المبكدا والرغ والرغائب والنوافل والرغائب والنوافل نبداو السنه وكذا اولا شات ماشي مش مش مشكل قال له دفق سيدنا وسيدكم ش عرفتي عرفتي كيف تين كيف كيف من المصحف ما حافظش يدر فيه الخيوط واحد حمار واحد قياد واحد زراق واحد كذلك يقول زيد سيدنا وعاف كل واحد معلمه له كذا كذا كذا زيد سيدنا كذا كذا كذا كذا يدره تحت العليا دياله كي ديال يساله دي. وهذا المصحف دي الوقت كان إذا عندك مصحف تقدر تشارك يعني ما كانوا الكتب والمصاحف وإذا عنده شيء واحد كتب يقول له فلان عالم علش عنده كتبه إنه كان عم بتوفر الكتب فجأة يعني اعتنى بالمصحف وغلفه برق الغزائي فتندا دا اندى وتلقى ذاك شوية الرحا وخرون من المسيد وخلى شوية البار نساها فجاء كلب حاسبه رمفا اجبدو غضيه المجال فقيمسكين داو الضلبة زيدا سيدنا زيدا سيدنا واندى يجبع المصحف مكينج ويجبع الاثر للكل قَلْ لُسِنَّا وْسَيَدْكُمْ دَوَ الْكِلَانِ <تصفيق> قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَصْرٌ لِنَقْفِ سُنَّةٍ سَهُوَاً يُسَنْ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَّتَانِ أَوْ سُنَانِ هذا المثبت لسجود السهوي سجود السهوي وهذا يما تأكد في جمر الصلاة وبعضهم جعلها مما يجب أن ترقع به الصلاة لأن الناس أصف على ذلك و... والسهو على نواحي سهو بالنقص أو ثلاث أنواع فوق سهو بالنقص وسهو بالزيادة وسهو اجتمع فيه الزيادة مع النقص فمن سهى في النقص سجد قبل السلام مطلق ومن سهى بالزيادة سجد بعد الصلاة مطلق ومجمع بين النقص والزيادة سجد قبل السلام المطلقة السجود القبلي مطلقة إذا اجتمعت الزيادة مع النقصان في السهوية نسجد سجودا قبليا سجود القبلي فقط فإذا كانت عمنا الزيادة في الصلاة نسجد سجودا بعديا إذا عندنا نقص وقت في الصلاة نسجده سجون قبليا إمام أحمد عنده سجون قبلي مطلقا لا عنده البعدي والقبلي عنده لكن إمام مالك وغيره كمرقه ما بين البعدي والقبلي لكن شوف لاحظوا معي إذا انسان إنسان ما جابش واحد من الواجبات من سنان الصلاة ما داش سنة من سنان الصلاة هذا يسمى نقص لكن إذا نسى ما داش ركن لا يجزئه سوف يرجع يجيب ذلك الركن فاذا يقول لديه هنا يقول لديه زيادة فقشكو النقص إذا لم يأتي بسنة من سنان الصلاة أما إذا لم يأتي بسنة من سنان الصلاة سوف يرجع يجيبه. نعطيكم مثال إذا دخل إنسان في الصلاة صلاة ظهر مثلا ثم قرأ الصورة ولم يقرأ الفاتحة الفاتحة ركن والصورة ثم ركع ها؟ ثم رفع ثم سجد فتذكر أنه لم يقرأ فاتحا ماذا عليه أن يفعل يلغي هذه الركعة ويبني ركعة جديدة لأن كل ما جاء بعد الركن المبطول باطل لما يستحق كذلك فش من هو اللي عنده ولد عنده حركة زائدة هو اللي عنده الزيادة في الصلاة فإذا أتم صلاته يسلم ثم يسجد بعد الصلاة لأنه في زيادة لكن إذا صلى هذا الظهر صلى جد الركعات وناد وقف الثالثة دناء يأتي بالتشهود والتشهود الأوسط سنة وشغل يرجع له ما ما يرجعش يتم صلاته حتى يتم أربع ركعات فإذا أتم أربع ركعات يسجد سجدتين قبل السلام لأنه عنده نقص فمتلك القضية أيها فإذا اجتمع هذا هذه الزيادة مع النقصة مثلا اجمع بمبي الصرالو لأنه انسلفت مثلا ثم فنا في الأول فولت عنده زيادة ثم انسى ماذاش. تشهد الأوسط والذي عنده زيادة معه نقصان هذا سجده سجودا قبليا مطلقا والوجه الراضي الذي يقحم في هذا هو إذا شك الإنسان ما عرشي وش ده الرابعة ولا خمسة قال يبني على ما استيقال يبني على ما استيقال لا شك ما عرفش وش ده الرابعة ولا ثلاثة يتلقن من رابعة وشك في الثالثة تيقن من الرابعة وشك الثالثة الثالثه لا تيقن من الرابعه واشك في الثالث تيقن بانه صلى اربعه ولا اشك في الخامسه عفوا وشك في الخامسه صلاته دابا صحيحه في كل امرين بانه أتم صلاته اش غادي يسجد سجدتان بعديتان تسمى سجد الترغي ترغيما للشيطان أما إذا تيقن الثالثه واشك في الرابعه فإنه يزيد الرابعة فإذا كان قد صلى ثلاثا لما غيسجد غيبير غيكون غي جبرا للصلاة وإذا كان قد صلى أربعا يكون سجوده ترغيما للشيطان يكون سجوده ترغيما للشيطان هذا بالنسبة للشيط على مسيقا ثم إن شاء الله يسجد سجوده فصدد الصداد نعطي يكون أسئلة في السجود نعطي <تصفيق> اه كيفاش حنا شنو قلنا في السنن باللي علاش دابا نفرقنا ما بين السنن والاركان باش نعرفوا شنو هي السنه اللي دخل لينا اختار سجد السر في مواطن السر السنه والجهر في مواطن الجهر السنه فمن صلى الصلاه الجهريه بالسريه تجلد يسجد سجد. سجدتين قبل السلام ان الله نعم هذا اللي سيت سؤال اخر ف نقم السن كان يزيد السن قصروا لنقص سنس سواء يسان قبل السلام سجلتان أو سنان إن أكدت ومن يز سواء سجل بعدك لو النقص غلب إن ورد أقول هذا ليش لكم إن شاء الله أربعة الأوجه وجه الأول هو النقص المطلق وزيادته المطلقة وجمعه بين الزيادة النقصان والشك والشك قل غلب النقص إذا كتب في, في النقص أو في زيادة دائما النقص باش تزيد نعم إذا مثلا أشك في غرياء ورقم غرقات الخامس وستشعر في مثلا ومثلا استشعر لأنه في غرقات الخامس يتم الصلاة أولا أنه أو غير نعم يتم الصلاة يتم الصلاة أن الله سمعت يقول ولكن يبتلوا أعمالكم بعضهم قالوا يبتلوها لأنه ليست مجنسي ولكن الراجح الله المدرسه رايتهم شاء الله يعني يعني الاستدريكه ولو مين بعدها والاستدريكه مع قرب السلام قال فوقاش غريب فوقاش قبل السلام واش من قبل حينما تنتهي من التشهود وبغيتي تسلم قبل أن تسلم تركعو أو تسجدو سجدتائي ما سجد قولي واستدريكي البعدي ولو من بعدي عام سلمت إذا صلت إلى المسجد وقع عليك خطأ ارتزيادة فوجب علي السجد من بعدي وما سلمت نسيتي مسجدتي السجد مشيتي حتى وصلت المطرف فكرت السجد قال ولو من بعدي عام بقع لحد كالعهد قدير وصدركي بعدي أولو من بعدها معناه لا يغتله الفصل بالزمان بخلاف السجد القبلية إن شاء الله نعم عن يحمل هذين الإمام عن مقتدين يحمل هذين الإمام بالنسبة للمأمومين الذي يصدخ في الإمام يصدخ في الإمام إذا أخطأ هو المأموم أخطأ مثلا أخطأ في إيش؟ نسي قراءة الصورة السرية أم السنة أو كلمة الصورة السرية يسن الصورة العرفة الحضران نسي هل يسجد؟ قال الإمام يشمل عنه ذلك لأنه تابع لإمامه فإمامه يشمل عنه خطأ إلا إذا أخطأ الإمام فلا يحمل عنه مؤمم شيئا إذا أخطأ إمام سجد وسجد معه الناس وإنه يكون قد أخطأ لأنه تابعون له إن شاء الله نعم طيب مبتلات, مبتلات الصلاة المشكلة هذه مبتلات إذا تعمقنا فيها نلقوا القو... رأسنا وقلعنا في, في الراسيز ديالنا من هار... ديالنا تنصلوا على الجيس صلوات صحاها نسبة ذلك الله سبحانه وتعالى كفلوا بأن يقبل صلتنا أن يقبل صلتنا إن شاء الله محمد نعم, نعم. مثلا الإمام قرأ آتي... آياتين أو ثلاثة من الفاتيحة ثم أحدث هذا المأموم أن يكمل الفاتحة أو يعيدها من جديد نعم هذا في الصلاة الجهدية الصلاة قالوا هذه حقها لأذى يتم ما بدأه الإمام يتم ما بدأه الإمام ولكن قالوا أن آية أو آيتين واحد ثلاثة آيات إذا قرئنا ثم قعدنا لا يسمى هذا تكراره ولكن أن تكرر الفاتحة كلها فإنه زيادة في القرآن والركن لا يقرر هل أنت إذا قرأ الإمام لا يعيدها المستخلف الذي أخلفه الإمام بعده إذا أحدث لكن إذا قرأ قد فإن شاء اكتفى بقراءة إمامه لانه وصل هو باقي خرج في الصلاه فيصل ما بداه الامام ولا يبتط القراءه ب... بقراءه به ب... بحدث ما سواء تكروا احداث لا لا تردد ما فعله الامام كان واحد الامام جالس منا وهو ما مضش كازلوت صلينا ثلاثه ركعات لما قلنا الى الرابعه تذكروا انه ماشي مدي في الثلاثه تقول ديك لتتركعات وصدأ ومكاش موضي وش بطلت حقنا لا لا لا يصبط في حقنا أهدا فيصدد مستخلافه يعني يتم على ما فعل فقوله أن يتم المستخلاف حيث وقف إمامه ربما تلحقه حتى القراءة تلحقه حتى القراءة ان شاء الله لكن الذي أرجحه إن كان لم يتجاوز ثلاث آية في النهاية <تصفيق> حكم أن يعيد إن شاء الله لاتصل قراءته لاتصل قراءته <مع> <مع> إنسان صلى الله مفردا صلى الله جهدية وقرأ ثلاثة آيات من الفاتحة بالسر ثم <مم> تذكر فماذا عليهم يجعروا يجعروا ولا شيء عالي ما ذلك تنقل قويلتي لا يجعروا يجعروا يجعروا بالجهر ولا شيء عالي إن شاء الله لأن السر لم يلحقي الفاتحة كلها إلا إذا غلب ثلث فات من ثلاثة آيات فوق من ثلاثة آيات فتفتهم النسبة الآيات المصف الأكبر أربعة ومصف الأصغر خدثة ثلاث آيات فإذا قرأ النسبة الأكبر أربعة آيات بالسر وجب عليه إن يعيد بالجهر همتم؟ وإذا غلب النصف الأكبر في الحق فلا شيء يعني إن شاء الله ناس الله خلت الآية سرين فذكر فبدأ بالجهر في الآية الرابعة يعني فالذي غلب عليه في قراءة الفتحة هو الجهر وليس السر إن شاء الله فتكون كأنها قرأة في السر لا عليها إنما في الزيادة والمقصة هنا ما. قيل الجهر والجهر مائع الجهر إنه مائع كينش يكون عنده الأفراف كينش سؤال خور؟ نعم أولاك أريد أن تخصينا كنت أخبرت أن تتبع بعض الضوء السجود إذا يجب أن نعم نعم نعم إذا تبثل بالقرآني من أجل الدعاء أنا قلت لكم ذات مهلين قلت لكم جائز نذكر هذا أيها المخلواجة مثلا قلت لا يجب في السجود قراءة القرآن لكن يجب الدعاء فإذا جاء الدعاء جاءوا بالآية جاءوا بالآية هذا هو قرأه على أسئل أنه دعاء لا بأس إن شاء الله قال نعم اشحا اشحا دخلت تسلي بركع أو قمت إلى الثانية تكمل وتخفف ان شاء الله لأنها من قصر تبطل العمل لذا كنت أريد أن تفرق على الأولى تخرجوا من الصلاة تخرجوا بدون تسليم لا مش مشكلة تخرجوا فقط تخرجوا لم يريد تسليم فيها الكثير من الناس يسلمون لكن إن شاء الله أشتهد ولكن أن تخرجوا بدون تسليم لأنهم لم يريد تسليم لأن حملها تكبيرتوا ولكن إذا استوفيت ركعة تتوب قد تأي الثاني فدخ الإمام قد تخفف والتتتين لا ممكن إذا بدأت تتتمل الجزء إذا بدأت تتتمل الجزء مثلا واحد دخل يصلي الظهور تحلوه ما صلى أشفاء فصلى ركعة فتذكر أنه صلى الظهور تذكر بأنه صلى الظهور لا تريد أن يكمل بالنية لأنه صلى الظهور بحث لا تكرر يضيف إليها الثانية ويسلك ليس جسما من واحدة حتى لا يبطلها إن شاء الله لا, لا يبطلها فإذا استفر كعهة واحدة ثم قام إلتاني فدخل الإمام يخفف ويتمها إن شاء الله يخفف ويتمها ولكن لا يتغفل لا يتغفل فش حتى يدخل الإمام هو عادي جن الخشوة لا يخفف ويتمها حتى لا يقع في قول الله وعلا ولا تبطلوه اعمالكم ان شاء الله نعم حاضر ممكن ممكن انخفض في التكليف عندي اسمي عدي مثلا الخطوط في التكليف بس بدي نسجل التكليف والبروفيسور نعم مش مشكله نوافق اننا نلحقنا 15 طيب باقي شيء كيف مسعد اها ما قلت له عند الصباط الحين الصباط راه على برا في العامين اه بقيت. لا لا لا مش مشكل لا بأس, بأس, بأس. وحتى الصلاة القلاة الصلاة تسلب صبت في الخالة او مشارط جانزة فيها قنط شعب نعم صافي؟ نعم مالذي بحضة إسانية تنعيب على شيء يتخذت فيها شيء كبير فهنا نصير مثلا تحضر مثلا كل شيء حضر شيء يتخذر مثلا الصلاة في أحدها نجيب صافيه، يتساب تبعيش من وكي الحمد لله شيء خفيته سابقاً يجب أن تصدق الجمعة في أحدها الطوطورية، يجب أن يدخل مثلاً في الأجوز، يبقى بذلك التنس عندما تجدون الجمعة، يجب أن يخلون مثلاً شيء عاد شيء يطلقون الجماعة لأنه فرشناً أن الجماعة مطاربة هل يوصلون إلى يكون واحد تقام جماعتين كما مثلا لجماعه الحاضر لا يكون مذم مع بالنسبه لجمعتين للجماعتين هذا في جواز ان جماعتين هذا اولا بالنسبه للمالكيه لا تقام جماعتين في المسجد الراتب كما نعرف وخلف جماعاتي فيها كراعة هذا المسبب الكراعة هي كراعة تنزيل ليس كراعة تحريب حتى لا يتم تزاحم رتبة الإمام والإمام ينوم دائما عن الإمام الأكبر لأن الإمام الصبر وخطيب الجمعة هو نائب عن أمير مؤمن نائب نائب أمير مؤمن وهي وظيفة لا يمكن أن تمس كرامتها فإذلك إذا دخلت جماعة فأقاموا جماعة خلف جماعة الإيمان الراتبة لعنى فيها كرامة والعارض عندها هو المزاحمة أما الآن ما يلقش المزاحمة مثل الإيمان يعني دخلت جماعة كرامة فإذلك قال ما زال العارض زالت كرامة فهذا قاعدة إمام مالك زالت الكرامة ألا لكن ان تقام جمعتين هذه فيها نضع لكن محتاج المشكله ان شاء الله محتاج جوج ديال علاش لان الجماعه الجمعه فرض على العامه هاد الناس اللي كيجوه ما كيلحقوش كيتخرجوه ما كيلحقوش الجمعة ما كي ما كي يعني ماشي ما كيتساعوش ماشي قاضي لانهو اغلى التساعوش يقدروه يقدروه يقدروا من البقر ويستمعوا الخطوات لما يصلوا مع الامام وخيكونوا قبل الامام مش مشكلة فهمت؟ حتى قبل اذا ما كانش الحل هذا وكان حل يبدأت في الوقت او الزماني ساعتك يقوم يقيم جمعتين بادراكي ا ا كما قال علي الملكي وحنا باقين عندنا هاد دي الجماعه ديال الجماكه كاين جوج جمعات كيديرو كيسلو الجمعه كي عندي كيجيو اما يصلو الجمعه سر ما شعور واش الصايغ وواحد امام وحده ونص على التسعين باش كيخلوا الناس اللي زربانين كيسلو الاول و فيه فريضه هذا كان اجتهاد ديالو تقرر في فرد هذا قالوا لا يعمم على البلاد خصو واحد باش الناس اللي كانوا مسافرين ودخلوا ولا شي حاجه كيمشيو يستبر كل جمعه باش يجدد المعروف بانهم يقيموا بجمعه دين او ان يخصص مسجدون المسجد كلها كضرب ولكن واحد المسجد معروف بانه كيتعطل يامروا بكل تبقى في نحت الوحده او كذا فكيمشيو عنده غير باش طبعا ما أخذهم شغلون أو كذا وليس ميخدون بردو بالجماعة إن شاء الله و هذا قد يحتاجون إلى إجتهاد هذا ليس رأيي، ليس قول مطلع تم جمع المقبلة، و يجب أن يبحث شاء الله قد نحن في القاتل، هناك في القاتل، خارج أو بسرع نتكتب عن الإمام بالبول، فالإمام السجنة وحده قام و ثم ما... نطلب السجدتين يعني احنا عملنا تجيبنا السجدتين يعني هل هناك شيء الذي يسلم معه؟ ذكره هل هو لا يسلم معه؟ يقولون إذا اختلط الحابل في النابيل فهي جديد سكة جديد نعم شاء الله شي مرة صنعنا سعود الركعة تابعين <تصفيق> <تصفيق> بالبقر الإمام قاما إلى الخابسة الإمام قام إلى الخادسة ليصل للخابسة ونحن نصبعنا من دين الناس اللي مورا واحد مقال سبحان الله تبعوه ما فهموش وش منادر علشان ان الامام عمره غلط وما تصورش انه تقو به وانحنا الناقال الله كار ما جمعنا ندره رقينا الناس قم بتاعمله اصحابينا غلطنا ولماذا رسو جود شكي نوت شكي ما ينتعم فلت حاله أنا كان صبي هذا وعاد الشيخ قدامي ما كنا كنديرو السجود كنقول الله اكبر اول الله في كل سجود كنقول حنا 9 دالمي تاع حميد شي 15 18 باش باش لا حول ولا قوه الا نعم قال لي الله اذا اختاروا باش حاينا مع مافيش يا عبد الله صحيح انما فهمت اشغال اذا تبين لك ما تفعل تبني على ما استيقان لكن لما تخلطي عرض انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله كيف نقول تنسى سلنا يا الله سبحانه ربك رب العزيز عما يشكون والسلام والسلام